أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ولا ج ي م ت ح س ب ن ا ل ذ ي ن ق ت ل و ا في س ب ي ل ا ل ل ه أ م و ا ت ا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 ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين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 لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن م ب ل س ي